بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اكتد بيداه ما بعد علمنا أن المشركين ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الأولين وعذبوهم وأدوهم إذاء شديدا وأرادوا بذلك أن يوقفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تتوقف فعند ذلك انتقلوا إلى مستوى جديد من مستويات المجاورة والمناقشة والمجادلة فبدأوا يساومون النبي صلى الله عليه وسلم يساومون يعني يناقشون قالوا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ونساومون قال المصنف ولما رأى كفار قريش أن ذلك الأذى لم يجدهم نفعا لم يجدي يعني لم ينفع لم يخدهم نفعا هذا الأذى لم ينفعهم بشيء ولم يخدهم بشيء بل بالعكس، كلما زادوا المسلمين اذى ازداد يقينهم كلما ازداد الأذى على المؤمنين ازداد الإيمان وازداد اليقين عند ذلك اجتمع هؤلاء المشركون للشورى اجتمعوا يتناقشون ويتشاورون بينهم اجتمعوا للشوره فيما بينهم فقال لهم عتبة ابن ربيعة العبشمي من بني عبد شمس بن عبد مناف وكان سيدا مطاعا في قومه قال يا معشر القريش أنا أقوم لمحمد فأكلمه ما رأيكم هذا عتبة يقول لمن يقول لأهل مكة ما رأيكم أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأتكلم معه ربما يقبل فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها عله لعله نفس المعنى يقبل بعضها فنعطيه إياه ويكف عنا سأعرض عليه بعض الأمور ربما قبل بعضها وعند ذلك يتوقف ويسكت عنا يكف عنا يعني يتوقف ويسكت فقالوا له كم يا أبا الوليد تفضل يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه فذهب ابو الوليد ذهب عتبة ابن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد وقال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا يا ابن أخي الأسلوب تغير وبدأ الكلام بلطف يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت أنت تعلم منزلتك عندنا من خيارنا أنت من أفضلنا حسبا ونسبا لك منزلة لك درجة لك حسب ونسب عندنا وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم أنت هذا الأمر الذي جئتنا به من أمر النبوة والوحي والدين الجديد هذا ليس امرا سهلا هو امر عظيم فجأت به جماعتهم الآن بدأت الجماعة تتفجر فريق مع النبي صلى الله عليه وسلم فريق مع غيره وسفهت أحلامهم قلنا سفها بمعنى قلل ونقص وأحلامهم يعني عقولهم أنت تستهزئ بعقوله وتنقص منها وتقللها وعبد آلهتهم عبد آلهتهم هذا فيه عيب للأليهة وفيه سب وإهانة لأليهتهم وعبت عاب يعيب مثل سب مثل قبح أنت تعيب آليتهم وتسبها ودينهم وكفلت من مضى من آبائهم ووصفت آبائهم السابقين بالكفر فاسمع مني أعرض عليك أمور تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها اسمع مني أنا سأعرض عليك بعض الأمور ربما كان بعضها مناسبا لك لعلك تقبل بعضها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع تفضل تكلم وأنا اسمع منك فقال يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا إذا كنت تريد مالا بهذا الأمر جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا نجمع لك من, ال من كل شخص شيئا ونعطيه لك فتكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد شرفا إذا كنت تريد علوا ودرجة ومنزلة سودناك علينا سودناك يعني جعلناك سيدا تكون سيدا علينا فلا حتى لا نقطع امرا دونك نحن لا نفعل شيئا بدونك سنفعل هذا حتى لا نقطع امرا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا إذا كنت تريد ملكا بهذا تريد أن تكون ملكا تريد أن تكون سيدا ملكناك علينا نجعلك ملكا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لو كان هذا الذي يأتيك هذه رؤيا تأتيك من الجن هناك شيطان يسيطر عليك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب إذا كان هذا شيء من الجن أنت لا تستطيع أن تمنعه نبحث لك عن الأطباء طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبلغك منه ندفعه للأطباء حتى تشفى من هذا فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى التابع هو الجني الذي يتبع يكون معه قال أحيانا التابع يغلب على صاحبه حتى يجد دواء منه حتى يجد شيئا يبعده عنه نبرئك نشفيك إذن إذا كنت تريد المال أعطيناك المال وإن كنت تريد الشرف أعطيناك الشرف وإذا كنت تريد الملك ملكناك وإذا كان هذا مرض أو شيء من الجن نساعدك حتى تشفى فما رأيك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد فرغت يا أبا الوليد انت فقال أول الوليد نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع مني أنا سمعتك إلى النهاية فاسمع مني طيب ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن من أول سورة فصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامي تنزيل من الرحمن الرحيم هذا ليس طلبا للمال ليس طلبا للمنزلة ليس للشرف والسيادة ليس مرضا من الجن هذا تنزيل هذا كلام من عند الله تعالى من الرحمن الرحيم كتابه فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم, لقوم يعلمون هذا كتاب فصله الله وبينه ايات عربية واضحة مبينة لمن يفهم لمن يعلم هذا قد نزل عليكم كتاب عربي وأنتم لغتكم العربية فالكتاب واضح بير طيب لماذا انزل بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون الكتاب مبشر للمؤمنين يبشرهم بالجنة يبشرهم بالخير الذي ينتظرهم يوم القيامة ونذيرا يعني مخوفا هو ينذر الكافرين يخوفهم من جهنم يخوفهم مما ينتظرهم يوم القيامة فأعرض أكثرهم ولكن كثيرا من الناس كانوا من القسم الثاني الذين يحتاجون إلى الإنذار كثير من الناس أعرض ولم يقبل فهم لا يسمعون يعني لا يسمعون سماع القبول ليس لا يسمعون مطلقا بل هم يسمعون ولكن لا يقبلون فكأنه ما سمع لماذا فقط لم يسمعوا، لا بل ناقشوا وتكلموا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وكل ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. قلوبنا في أكنة في غطاء إن قلوبنا في غطاء من هذا نحن لا نفهم هذا الذي تقول قلبي مغلق قلبي مغطى. لا يدخل عليه شيء من هذا الذي تقول وفي آذاننا وقر في آذاننا صمم كما أن القلب مغلق الاذان أيضا مغلقة الوقر هو السدد هو الصمم لا الوقر هو الصمم هو فقد السمع اذاننا مغلقة لا نسمع شيئا ومن بيننا وبينك حجاب بيننا وبينك مانع حاجب يمنع بيننا فاعمل اعمل ما شئت من دعوته إننا عاملون ونحن أيضا سنعمل ما شئنا أنت اضعوا ونحن سنقاتل اضعوا ونحن سنعذب اضعوا ونحن سنوقف هذه الدعوة افعل ما تريد ونحن نفعل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنا بشر مثلكم لا أختلف عنكم إلا في مسألة يعني أنا أأكل معكم أعيش معكم أسكن معكم أشرب معكم أختلف في شيء واحد يوحى إلي هذا هو الفرق أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذا هو الوحي الذي يوحى أن الله سبحانه إله واحد فاستقيموا إليه استقيموا إلى الله واستغفروه وويل للمشركين ويل يعني هلاك أو عذاب قيل الويل هو العذاب والهلاك وقيل هو واد في جهنم اسمه مكان في جهنم ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون هؤلاء المشركون الذين لا يفعلون ما أمر الله تعالى به ومنه إتاء الزكاة لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون هم يكفرون بيوم القيامة وعلى الجهة الأخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بكلوبهم وعملوا أعمالا صالحة هؤلاء لهم أجر عظيم غير ممنون يعني غير مقطوع يعني أجر مستمر لا ينقطع ممنون مقطوع نايفا كل قل لا لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أنتم تكفرون بالله القادر هذه الأصنام التي تعبدونها ما خلقت شيئا ما فعلت شيئا أنتم تكفرون بالله سبحانه الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادة تجعلون له اندادا يعني شركاء أنتم تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له شركاء أي. ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين هذا هو الله سبحانه رب العالمين وجعل فيها رواسية من فوقها جعل فيها رواسية رواسية جمع رواسية الأرض عليها جبال هذه الجبال تثبتها في مكانها يقول العلماء اليوم لولا وجود الجبال كانت الأرض تتحرك على الماء يعني كنت تجد في اليوم في مكان آخر بعد يومين في مكان آخر من حركة الأرض تتحرك الأرض من مكانها على الماء ولكن الله خلق هذه الجبال رواسية رواسية يعني مثبتة وفي آية, في آية النبأ في عما يتساءلون قال الله سبحانه والجبال أوتادة بنفس المعنى الواتد هو ماذا؟ هو القطعة من الخشب يضعونها في الأرض ينبطون فيها الخيمة أو شيء فيتثبت غيرها فهنا كذلك الجبال رواسية رواسية في الأرض يعني تثبت الأرض وتوقفها في مكانها قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها, أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل جعل الله رواسي تثبت الأرض وهي الجبال وبارك فيها وقدر فيها بارك الله في الأرض وقدر فيها أقواتها قدر فيها الطعام المناسب لها القط هو الطعام الذي يكفي للخلد. في أربعة أيام هذا كله في أربعة أيام سواء للسائل أربعة أيام مستوية ثم استوى إلى السماء وهي دخان استوى هنا بمعنى توجه الاستواء بمعنى العلو والاستواء بمعنى التوجه كما هو المعنى هنا استوى إلى السماء هي وهي دخان وهي تشبه الدخان تشبه الهواء تشبه التضخيم فقال لها وللارض قال الله للسماء وللارض اتي يا طوعا او كرها اتي طائعتين يعني بالطاعه أو بالقوة فقالت السماوات والارض اتينا طائعين بل ناتي بالطاعه لا ناتي بالقوه يعني الله قال تعالى إما بالقوه آخذكم بالقوه وإما أن تأتي طائعتين فقالت السماوات والأرض بل طائعتين قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين الله سبحانه قدر سبع سماوات في يومين قدر الله سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وضع في كل سماء ما تختص به من الملائكة المختصين بهذه السماء من الأمرياء الذين كانوا الذين قدر لهم أن يكونوا فيها وغير ذلك وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم أما السماء الأخيرة وهي الدنيا القربة دنا يدنو بمعنى اقترب يقترب أخفض السماوات هي السماء التي نراها هذه السماء الدنيا وهناك ستة أخرى فوقها فهذه السماء الدنيا القريبة أو الزيّنة هي, هي الأولى من جهتنا هذه زيّنها الله جملها الله بمصابيح وهي النجوم وهذه المصابيح ليست للتجميل فقط بل هي للتجميل وللحفظ فهي ماذا؟ فهي تحفظ السماء تحفظها من ماذا؟ تحفظها من الجن لأن الجن كانوا يسترقون السمع كانوا يصعدون إلى السماء يتسمعون ماذا تقول الملائكة الجن, الجن. ولهذا قال الله تعالى فيهم فمن يستمع الآن في سورة الـ يجد له شهاب فيجد شهابا الشهاب قطعة من النار تخرج من النجم طيب هذا شهاب سيصيب عندما يقترب فإن هذا تقدير الله العزيز العليم هو الذي خلق بهذه الصورة البديعة فإن أعرضوا إذا أعرضوا إذا لم يقبلوا فقل أنزلتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثموت إن أعرضوا إذا لم يقبلوا فكلهم إذا أعرض أنزل مكة يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يقبلوا دعوتك فقل لهم أنزلتكم يعني خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثموت الصاعقة هذه الكهرباء تنزل من السماء آه. تنزل إذا وصلت إلى السيارة أو إلى البيت مطر هذا يكون وقت المطر نعم. فهذه تسمى صاعقة فإن عرضوا إذا لم يقبلوا يا محمد فكلهم إنني أخوفكم من صاعقة تنزل عليكم من السماء مثل صاعقة عاد وثمود مثل قوم عاد ومثل قوم ثمود من قبل يعني لستم معجزين لله الله قادر على إهلاككم كما أهلك هؤلاء الكافرين من قبل ما قصة عاد وثمود قال الله فيهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم جاءتهم الرسل من قبل ومن بعد ومن بين أيديهم يعني وهم موجودون ألا تعبدوا إلا الله كانت الرسل تدعوهم بدعوة واحدة لا تعبدوا إلا الله ولكنهم كانوا يقولون لو شاء ربنا لانزل ملائكة يعني كيف يأتينا رقل من الناس أنتم بشر مثلنا لماذا اختاركم الله أنبياء ولم يختارنا قلنا هم قالوا إن الله لم يرسل أحدا كما جاء أيضا إن أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا في سورة ياسين وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون فهم يكذبون وقالوا لو أن الله أراد أن ينزل لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون نحن كافرون بما أرسلتم به لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعرضوا يعني إذا لم يقبل أهل مكه فقل أمضتكم صعقة أنا أخوفكم من عذاب جهنم من من عذاب عقاب في الدنيا مثل صعق عاد وثموت وضع الوليد وضع عطبة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من الكلام وقال له أمسك عطبة بفم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحمة أن يكف عن ذلك أسألك بالله أسألك بالأرحام يا محمد لا تكمن هو يعلم أنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا دعا عليهم سيصيبهم عذاب. فلما وجده يقول أخوفكم من الصاعقة التي تنزل من السماء قال من فضلك لا تكمل أسكت خلاص انا موافق لا تتكلم أكثر من هذا ناشده الرحم الرحم هي القرابة تعرف الرحم من أين يولد الولد في بطن أمه يكون في الرحم وال والأشخاص من أسرة واحدة نقول هم ذو الرحم يعني هم من أصل واحد فناشده بالرحم ناشده يعني حلف عليه بالرحم حلف عليه بالرحم طيب يقول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام تساءلون به كانوا يسألون اسالك بالله أن تفعل كذا وكانوا يتساءلون بالأرحام أيضا أسألك بالرحم بالرحم يعني بالقرابه فساله بالرحم أن يكف عن ذلك أن يتوقف عن هذا الكلام قال توقف يا محمد فيه. نعم. فلما رجع عطبة ثم ذهب عطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وذهب فلما رجع إليهم قال الناس لما رجع سألوه قال للناس والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر هذا ليس شعرا ليس, ليس شعرا لأنهم يعرفون الشعر وليس كهانة وكلنا الكهانة هو الدعاء وعلم الغيب الذين ينظرون في الرمل وينظرون في الكف ويقولون سيكون كذا وكذا قال هذا ليس كهانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس سحرا وليس كهانة وليس شعرا يا معشر قريش انظر إلى نصيحة رجل عاقل يا أهل مكة أطيعوني. اسمعوا كلامي هذه نصيحتي لكم فاجعلوها بي يعني اجعلوا هذه مني وأنا المسؤول اجعلوا هذه النصيحة مني يعني إذا حدث شيء بعد ذلك قولوا إن أبا الوليد هو الذي قال حملوني المسؤولية اطيعوني فاجعلوها بي اجعلوا المسؤولية علي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا خلوا بينه وبين ما هو فيه يعني اتركوه وما يريد هو يفعل ما يريد فإنا تسمع من الناس في الشارع خلي، خلي بمعنى اترك خلّوا بينه وبين ما هو فيه يعني اتركوه يفعل ما يريد فهمنا فاعتزلوه اعتزلوه يعني ابتعدوا عنه تجنبوه كمثل هذا النقول الذي أنه سائقل فاطركوه لا، ما ليس هذا هو يقول لهم خذوا نصيحتي وأنا المسؤول عن هذه النصيحة هو لم يسلم هو كاف ولكن قال خذوا نصيحتي وأنا مسؤول عنها أتركوا محمدا يفعل ما يريد وابتعدوا عنه أتركوه تماما وابتعدوا عنه فوالله لا يكونن لكلامه الذي سمعت نبأ هذا الكلام الذي سمعته سيكون له أمر عظيم في المستقبل فإنه قال فإن تصبوا العرب وهذه فكرة طيبة هذا كلامه لهم قالت ركوه يقول لأن هذا الكلام سيكون له شأن عظيم طيب سيكون لكلامه شأن عظيم فإن تصبوا العرب يعني إذا قتله العرب إذا اجتمعت العرب عليه وقتلته فالحمد لله هذا الذي تريدون وإذا قتله غيركم فبنو عبد المطلب لا يستطيعون قتالكم فإن وإن يظهر على العرب إذا هو فاز فهو منكم وعزه عزكم قال إن تصبه العرب يعني إن تفز عليه العرب كفيتموه بغيركم كفيتموه يعني رفعت المسؤولية عنكم إلى غيركم ماذا تريدون الآن تريدون قتل محمد لماذا لا تقتلونه خوفا من قومه من بني من بني عبد المطلب خلاص تتركوه فهو يتكلم بهذا الكلام فسيغضب عليه العرب عموم العرب ليس كريش فإن قتله العرب فهذا الذي تريدون وإذا أنتم الآن ما فعلتم شيئا طيب وإن حدث العكس وفاز هو على العرب إن فاز هو على العرب فهو ابنكم هذا ابن عبد المطلب ابن عبد مناف هو من كريش ونحن كريش قومه إن هو فاز فأنتم ترتفعون معه لماذا؟ لأنه منكم. وإن خسر وقتل فهذا الذي تريدون. فأنتم بكل حال رابحون. فاتركوه هذا كلام من. هذا كلام عتبة. قال وإن يظهر على العرب يعني إن يفوز عليهم. فعزه عزكم. عزه يعني إذا كان في منزلة عزيزة فأنتم تعتزون معه. فقالوا لقد سحرك محمد إن محمد قد سحرك يا ابن الوليد قال لهم هذا رأي تقولون سحرت ما سحرت أنتم سألتموني أنا رأيت هذا بنفسي وهذا رأي فما طيب إذا لم لم يفلح كلام أبي الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت قريش في البداية عرضوا ماذا أن نعطيك مالا أو أن نعطيك شرفا أو أن نبحث لك عن الطب طيب انتقلوا إلى درجة جديدة إلى مستوى أعلى قالوا نوافق على عبادة إلهك ولكن تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة فأحن نجمع الالهه ولا يغضب احد أنت لك إلهك الذي تعبده ونحن سنتفق معك ولنا آلهة نعبدها أيضا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يشاركهم في عبادته وأن يشاركوه في عبادته فأنزل الله تعالى في ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أيها الكافرون لن أعبد إلهكم الذي تعبدون مطلقا فيما لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وأنتم لا تعبدون إلهي إذا كنتم تفعلون هذا لأنكم إذا عبدتم الله تعالى وعبدتم أصنامكم أيضا فهذا شرك فلا تسمون عابدين لله ولا أنا عابد, ولا أنا عابد ما عبدتم وأنا لن أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد كل رفل وفي بعض التفاصيل ايضا انهم قالوا نعبده شهرا هنا شهرا تعبدوا الهنا وشهرا نعبدوا اله فقال لا فقالوا سنه نعبدوا الهنا وسنة نعبدوا اله فقال لا فقال بعض المفسرين لا أعبد ما تعبدون شهرا ولا انتم عابدون ما اعبدوا ولا أنا عابد ما عبدتم سنه ولا انتم عابدون ما اعبدوا لكم دينكم ولي دين يعني ابقوا على دينكم لن أشارككم فيه وليديني الذي سأبقى عليه فلا تتوهموا يعني لا تتخيلوا أني أجيبكم لطلبكم من الاشتراك بالله يعني لا تتخيلوا أنني أوافق على هذا القول الذي قلتم عند ذلك أيسو منهم أيسو يعني فقدوا الأمل يأسى وأيسى بنفس المعنى فقدوا الأمل من النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا؟ فانتقلوا بعد ذلك إلى مستوى جديد طيب فطلبوا منه طيب ابقوا على دينك ونحن نبقى على ديننا هذه درجة ثالثة مختلفة عما سبب ولكن لا تسب آلهتنا لا تسب آلهتنا, آلهتنا فلا تقرأ في القرآن احذف الآيات من القرآن التي تتكلم عن آلئة المشركين وذم الله والعزة وغير ذلك طلبوا بعد ذلك أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذم الأوثان والوعيد الشديد احذف من القرآن سب الأوثان الأوثان كنا ما يعبد من دون الله والوعيد والتهديد والتخويف أن جهنم تنتظركم طلبوا ذلك فيما وطلب أن يأتي بقرآن جديد غير القرآن الأول أو يبدل القرآن الأول، فأنزل الله جوابا لهم في سورة يونس: كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أنا لا أستطيع أنا نبي لست لست الها ليس القرآن لي بل إن هذا كلام الله تعالى لست أبدل من عند نفسي ولست أجيء به من عند نفسي كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ان أتبع إلا ما يوحى إلي إن نافي بمعنى ما يعني ما أتبع إلا الوحي أنا أتبع الوحي فقط من نعم عندي لا لقاء يعني مقابلة لو درسة الظلمية ستجده كتب هذا في ظروف المكان إذاء وحذاء وتلقاء تلقاء يعني جهة فهو لا يبدل تلقاء نفسه يعني من جهة نفسه من ناحية نفسه هذا وحي يأتيه من السماء وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش نادرة تكون لمن استهان بالضعيف حدثت قصة عجيبة نادرة يعني قصة لطيفة غريبة تحتاج أن تقص تحتاج أن نتكلم عنها لمن استهان لمن استهان استهزأ بالضعيف وقلل من شأنه هذه القصة تكون لكل من يستهزئ برجل ضعيف أو يقلل من شأنه أو لا يهتم به فإن تكون هذه القصة علامة يتنبه بها الناس ويتعلمون منها وتكون نورا يستضيئون به هذه القصة باختصار أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع كبراء قريش وأشرافهم يتألفهم يتألفهم يعني يلين قلوبهم ويعرض عليهم الكرآن وما جاء به من الدين إذ أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى كان لا يرى وهو من من أسلموا قديما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض كبار أهل مكة قالوا نأتي ونتكلم معك تفضلوا فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم وفي هذا الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم فيه جاءه عبد الله بن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه من المسلمين الأولين وكان كفيفا كان أعمى لا يرى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول لا يعلم بهذا الأمر أن عنده أشخاص يكلمهم والنبي مشتغل بالقوم وقد لقي منه مؤانسة يعني وجد منهم لينا في الكلام وجد النبي من, من من أهل مكة في ذلك اليوم وجد لطفا في الكلام أسلوبا لينا في الكلام فكان النبي يطمع في إسلامهم كان يرجو أن يسلم هؤلاء القوم نعم فجاءه عبد الله فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول وعبد الله لا يدري لأنه لا يراه فيقول مرة ثانية يا رسول الله علمني مما علمك الله فشق ذلك على رسول صلى الله عليه وسلم هذا كان صعبا على النبي النبي يرى أن هؤلاء القوم من أهل مكة إذا أسلموا سيسلموا من بعدهم قوم كثيرون سيسلموا أهل مكة من بعدهم إذا كان سادة القوم يسلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يسلم هؤلاء لو أسلموا انتهى الأمر فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وكره النبي قطعه لكلامه كجه أن عبد الله بن أم مكتوم يقطع كلامه النبي يتكلم وهذا عبد الله يقاطعه وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التفاته لذلك المسكين ينفل عنه قلب أولئك الأشراف خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التفاته يعني تحوله إلى هذا الرجل مما, مما يغضب سادة قريش أنه كيف يتركنا ويذهب يكلم بعض الفقراء؟ خشي النبي أن يفكر هكذا وخشي أن ينفر ذلك عنه قلب أولئك الأشراف خشي أن هذا ينفر قلوبهم يعني يعني يغضبها. فأعرض النبي عنه أعرض عنه يعني التفت النبي وتركه فهمنا؟ فأنزل الله تعالى طبعا عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه لم يرى شيئا من هذا يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم عابسا عبث يعني ضم حاجبيه لم يرى هذا وانتفت النبي إلى الناس يكلمهم لم يرى عبد الله هذا أيضا فهمنا؟ وليس في قلب عبد الله شيء ولكن الله سبحانه أعطى لعبد الله حقه مع كونه لم يرى طيب لم لم يأتي يعني هذا اعمى ولم يرى أصلا ولا باس من لاجل الدعوه أن نفعل بعض ليس هكذا بل نزل الايات تعطي عبد الله رضي الله عنه حقا فانزل الله سبحانه فيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى عبس يعني ضم حاجبيه هذا عند الغضب وتولى تولى بمعنى التفت وذهب ما سبب ذلك قال أن جاءه الأعمال السبب سبب هذا العبوس وسبب هذا الانتفاض أن الأعمال قد جاءه وهو عبد الله بن مكتوم جضي الله عنه قال الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله يتذكر <تصفيق> يعني يا محمد كيف تعلم لماذا لماذا تفعل هذا الفعل معه لعله يتذكر لعله يتطهر لعل قلبه يزداد ايمانا بهذا لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى أو يتذكر شيئا من الموعظة من الحكمة فتكون هذه الذكرى نافعة له أو يتذكر فتنفعه الذكرى ثم قال أما من استغنى أما الآخرون هذا يأتي إليك وهو الذي يريد أما الآخرون الذين استغنوا استغنوا يعني استغنوا يعني رفضوا ولم يقبلوا الدعوة أما هؤلاء الذين استغنوا فأنت له تصدى أنت له تصدى أنت تواجههم تتصدى يعني تواجه أنت تترك شخصا جاء يطلب الدعوة منك ثم تدعو إلى قوم هم يرفضون الدعوة ولا يريدونها فما؟ وما عليك أن لا يزكى هذا الفريق لا يضلك لو كفر الله يوم القيامة لا يسألك عن القبول الله يسألك عن البلاغ يعني ليس عليك أنهم لا يتزكون لا يضلك شيء إذا هم إذا هم لم يقبلوا فهمنا إذا لم يقبلوا الدعوة هذا لا يضلك بشيء وما عليك ألا يزكى فهمنا وأما من جاءك يسعى أما الآخر المسكين الذي جاء يسعى يمشي بسرعة وهو يخشى يخشى الله سبحانه ويعظمه فأنت عنه تلاها أنت مشغول عنه فتلاها يعني تشغل عنه بهؤلاء الآخرين فهمنا أنت له للمشركين للمشركين للفريق فريق المشركين أنت له بالفضل يعني أنت مواجه له لهذا الفريق جاء في الحديث فما عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها في وجه فقير يعني من بعد هذا العتاب ما عبس النبي في وجه أحد بعد ذلك يعني ما ضم حاجبيه بعد ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي أهلا وسهلا برجل الذي عاتبني الله وعاتبني عن ناقشني كلمني الله من أجله مرحبا بمن عاتبني فيه ربي فهمنا اذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم مساومات قريش عرضوا عليه المال والجاه والدرجه والمنزله والطب لم يقبل فهمنا عرضوا عليه ان يعبد إلههم ويعبد الهه لم يقبل عرضوا عليه أن يخفف شيئا من شدة القرآن عليهم، يعني لا ينقل آل بالسوء، ولا يخوفهم من جهنم، ولا يكفر آبائهم، فلم يقبل. طيب، فانتقلوا إلى مستوى جديد. قالوا نقبل دعوتك، ولكن أتينا بدليل أنك نبي. طيب، ايتنا بمعجزة، أتينا بدليل؟ يدل على نبوته قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريدون هذا في قدره الله تعالى ان يرسل عليكم ماذا الايات والمعجزات التي تدل على النبوه ماذا تريدون فاذا بهم يتكلمون كلاما مجنون هم لا يؤمنون هم يريدون فقط ان يوقفوا النبي صلى الله عليه وسلم اقول لك تريد ان أن ازوجك ابنتي طل في الهواء ادفع عشرة ملايين تفهموني دولار تفهم ما هذا؟ هذا ليس كلام شخص يريد أن يزوج ابنته هذا يريد أن يضعف الآخر لكي لا يتكلم بعد ذلك فهؤلاء قالوا نريد المعجزة قال ماذا تريدون؟ قال انظر إلى مكة مكة بين الجبال كما كنا من قبل قد ضاقت علينا مكة وسعها لنا قليلا نريد نقل الجبال من مكانها فتتوسع مكة هذا كلام عجيب قالوا ليس هذا طيب لا بأس نريد جبلا من ذهب لكي نصدق أنك نبي لا تريد هذا طيب نريد أن تتفجر الأنهار في مكة مكة في وسط الصحراء الشديدة نريد الأنهار تنفجر من كل مكان وتصبح مكة مزارع خضراء لا تستطيع طيب نريدك أن تطير في السماء وأن تأتي إلينا بكتاب من عند الله فيه أسماؤنا ليس كتابا فقط كتاب وفيه ماذا أسلم يا فلان هذه الآية لفلان بأسمائنا فهمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي تقولون قالوا نريد أن تسقط السماء علينا قطعا تتكسر السماء وتسقط قطعة بعد قطعة نعلم أنك نبي هذا كله كلام غريب كلام عجيب كانوا يقولونه لأي سبب فقط لتعجيز النبي صلى الله عليه وسلم التعجيز يعني إظهار أنه عاجز حما لا يستطيع أن يأتيهم بما يطلبون وهذا مستوى جديد لما رأى المشركون أن هذه المطالب التي يعرضونها لا تقبل منهم ارادوا أن يدخلوا في باب آخر أرادوا الانتقال إلى مسألة جديدة وهو تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم تعجيزه يعني بيان عجزه وإظهاره في صورة غير المستطيع وذلك بطلب الآيات منه يطلبون المعجزات فاجتمعوا وقالوا يا محمد إن كنت صادقا فألنا آية نطلبها منك إذا كنت صادقا فأتنا بآية نطلبها منك قال ماذا تريدون قالوا أن تشق لنا القمر في القتين نريدك أن تقسم القمر قسمين شق على... يعني قطع بالطول أن تشق القمر ماذا في القتين قسمين فيما فاعطاه الله تعالى هذا هذه المعجزة وانشق القمر في الكتين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا انظروا هذا الذي طلبتم فقالوا صحركم محمد هذا سحر فإن ثم قال بعضهم لبعض إن كان سحرا فهو سحر لنا ولا يمكن أن يصحر كل أهل الأرض قال فانتظروا حتى يأتي التجار من الرحلات من الشام ومن اليمن يأتي التجار ثم يسألونهم ثم سألوهم هل رأيتم حدثا عجيبا في هذا الشهر قالوا نعم رأينا القمر قد انشق انشق إلى قسمين انقسم قسمين فإذا هذا ليس سحرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سحر القوم الموجودين فإنه لا يمكن أن يسحر كل أهل الأرض فهمنا فذكر الله تعالى هذه المعجزة قال هنا هذه القصة رواها عبد الله مسعود وهو من السابقين الأولين قلويت عنهم درق كثيرة ورواها أيضاً عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهم ورواها عنهم جمع غزيل حتى صار كالحديث المتواتر اشترجت هذه القصة حتى أصبحت مثل الحديث المتواتر جمع غزيل جمع غزيل يعني كثير العدد الأصل في كلمة غزيل أنها كثير للماء ماء غزيل هذا الأصل نقول ماء غزيل وإذا قلنا جمع غزيل وشعر غزير يعني كثير وقد ذكر القرآن الكريم هذه القصة في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فحينما رأى المعاندون هذه الآية الكبرى قال بعضهم لقد سحرك مهنى لما رأوا هذا قالوا لقد سحركم محمد فأنزل الله سبحانه فيهم في سورة القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمل إذا رأوا آية من الآيات أعرضوا ولم يقبلوا ويقول نعم ويقول هذا سحر مستمر ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك آيات سألوه آيات أخرى غير هذه الآيات. لا يقصدون بذلك إلا التعنت والعناد التعنت يعني تشدد والعناد فمنها أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع ينبوع يعني يخرج الماء من الأرض صافياً نقياً لن نؤمن لك حتى تفعل هذا نعم الينبوع هو الماء يخرج من الأرض بدون عمل للناس يكون ماء نقيا عذبا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب يكون لك جنة حديقة كبيرة من النخيل والعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا والأنهار تنفجر فيها وتتحجر أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا تسقط يعني تنزل السماء قطعا كسفا يعني كطعا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة تأتي بالله والملائكة قبيلا يعني مجتمعين أو يكون لك بيت من زخرف بيت جميل جدا قصر مثل قصور الملوك أو تلقى في السماء تلقى يعني تصعد إلى السماء تطير في السماء ولن نؤمن لرقيت يعني انتظر تطير في السماء ونحن لم نقبل أيضا حتى تنزل علينا كتابا نقرأ حتى تأتينا بكتاب نقرأ فيه ولكن لم يجبهم الله سبحانه عن كل هذا بل كان الجواب كل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يعني سبحان الله أنا لست إلها أنا ماذا أنا بشر مثلكم أنا من الناس وأنا رسول هل كنت إلا بشرا رسول لأن الله سبحانه لأن الله علم ما تكنه جوانحهم من التعصب الله تعالى علم ما يوجد في قلوبهم من العصبية وأنهم لا يؤمنون من التعصب والعناد فلا يؤمنون مهما جاءهم من بينات هم لن يؤمنوا بأي حال كما جاء في سورة الأنعام قول الله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاء يعني إذا جاء هذه الآيات لا يؤمنون ثم قال وكيف يرجع الخير ممن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتينا بعذاب اليم هؤلاء قوم كاذبون معاندون بدليل قال بدليل انهم لما ارادوا الدعاء لله قالوا اللهم ان كان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن كان هذا حقا ماذا فلعنا إن كان محمد على الحق فأنزل علينا الحجارة من السماء التي تقتلنا هذا دعاء عجيب كان الحق أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اللهم إن كان حقا اللهم فاهدنا إليه ودلنا عليه ولكن هل رأيت من يقول إن كان حقا فاقتلني أو فامطر علي الحجارة من السماء هذا من سوء تقديرهم وهذا لأنهم متعصبون كانوا يقولون إن كان ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم به حقا فلن نؤمن به أيضا ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وهذه سنة من سنن الأنبياء هذه سنة من سنن الأنبياء المختلفة إذا رأوا من طلاب الآيات عنادا يعني هذه طريقة الأنبياء عندما يأتي الناس يطلبون آية ليؤمنوا الله يعطيهم هذه الآية أما إذا كانوا يطلبونها ليس لأجل الإيمان بل لأجل العناد ولأجل الاستكبار ولأجل التعجيز فإن الله لا يعطيهم إياها قال أنهم يطلبونها تعجيزا لا يسألون الله إن هذه الآيات كي لا يحل بقومهم الهلاف. وهذا هو الطبيعي من الأنبياء رحمة بأممهم إذا علموا أن هؤلاء يرخبون الآيات فقط للتعجيز فقط للكلام فإن الأنبياء لا يسألون الله هذه المعجزات لأنهم يعلمون أنهم إذا دعوا الله بالمعجزة ونزلت ولم يؤمن هؤلاء القوم فإنهم يهلكون كما حصل لعاد وثمود وغير ذلك وهذا هو المراد من قول الله تعالى في سورة الاسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون يعني الله تعالى لم يمتنع من ارسال الآيات إلا لسبب أن الأولين كذبوا ولما كذبوا نزل بهم العذاب فلما سال الاخرون هذا الآخرون لما سألوا هذا الله لم يعطهم الآيات لأنه لو أعطىهم الآيات فلم يؤمنوا عذبهم وقد حصل للمسيح عليه السلام أنه لما وقف أمام هيرودس طيب هذا هذا ملك من الملوك الظالمين في ذلك الزمان لما وقف أمام عيسى طلب منه آية طلب هيردوس آية من عيسى عليه السلام دليلا فلم يجب عيسى إلى طلبه فلما رأى ذلك لما نظر إلى ذلك سخر منه استهزأ به ورده إلى عدوه بلاقص بعد أن كان يأسف عليه ويتمنى لقعه وذلك مذكور في الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل لوقا طيب لوقا لوقا هذا لوقا طيب هذا من الاناجيل كاتب من كتاب الاناجيل الاربعه المشهوره يحزن هذا ولما راى المشركون ضعفهم عن مقاومه المسلمين بالبرهان تحولوا إلى سياسة القوة التي اختاروها التي اختارها قوم ابراهيم عندما عجبوا عنه لما وجد المشركون أن هذه الأساليب لا تنفع مع النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى القوة والشدة كما فعل قوم إبراهيم عليه السلام, عليه السلام به لما رأوا ضعفهم عن مقاومة المسلمين بالبرهان بالدليل تحولوا إلى سياسة القوة التي اختارها قوم إبراهيم عندما عجزوا عنه عندما لم يستطيعوا تحولوا إلى القوة حيث قالوا حركوه وانصروا آلهتكم احركوه وانصروا آلهتكم عليه كما جاء في سورة الأنبياء أما هؤلاء فازدادوا بالأذى على كل من أسلم ورجاء صدهم عن اتباع رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعذبون كل المسلمين يرجون بذلك أن يصدوهم وأن يعيدوهم عن دين الله تعالى ولم يتركوا بابا إلا ولجوه لم يتركوا بابا من أبواب الشر إلا دخلوا فيه حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي لأصحابه في يوم تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم يعني اذهبوا اخرجوا من مكة والله سيجمعكم أين نذهب يا رسول الله فأشار لهم إلى جاهة الحبشاء فهمنا؟ قال اذهبوا إلى الحبشاء وعند ذلك حدثت ماذا حدثت هجرة الحبشة الأولى ثم الثانية بعد ذلك تكنه يعني تسطره وتغطيه والجوانح الجوانح أصلا هي العظام للصدر المقصود القلب ولكن الجوانح هذه العظام التي تكون في الصدر الواحدة جانحة والجوانح جمعا تكنه يعني تغطيه الجوانح والمقصود هنا ما يكون في داخل القلب <تبوطينا> <نعم. تسد> رجاء صدين رجاء يعني هم يرجون إيقافهم يرجون وقفه الصد هو المنع <تسد> صد يصد بمعنى منع يمنع فهم يرجون أن يصدوا المسلمين عن التوحيد نعم